هذا إن شاء الله أبو الشريط الثاني من ابن عاشر ولا ما زلنا في الطهارة <تصفيق> قالوا عاجز الفوري بنا ما لم يطل بيوسي لعضاه في زمان معتدي وقد كارنا فيه فرائض الوضوء فرض قال له الفور وفي تعريفنا الفور قلنا عنه يسمى بالفور ويسمى بالموالات وعنه معناه جيل الوضوء متصلا بعضه ببعض معناه يعدل وكان الهولد مقطع بينات كأنه طرحنا عليه السوال قلنا له في حالة عن المترضي عاجز عن هذا الفور ما قد يكب تمويته وكان كان بيها والله فرغت ما فاته في وضوه ايش لها عدة قال له اللي عدة هذا قال للسان معناه عنه عاجز اذا معناه عن العامد حتى تعمد قطع عضي وضوه عن بعض مانا ما متكلمين عليه ذاك لهي عود وضوه طور قال له عاجز معناه نكب عليه المن والله فراغ والله انقطعه بسبب مما عاد عاجز عن هذا القطع قال هذا حكمه يقول عنه يبني يبني معناها يحسب ذاك اللي فات عدل من وضوئه ويتمم عليه وضوء من المدراء كان ذي البنا مطلق يتم يبني يتوه قال لا يبني ما لم يحصل الطول نال الطول شو قال الطول يعتبره بالعُرف ويعتبره بالمكان والزمان والشخص يعتبر بالعرف معناها لا ينخرصواه كانوا من القطع اللي خرجلوه يكاني يعتبر طويل حتى لحيزه العود ما تلاقيه قد صح عنها طار طويل ماذا نعرف عنه إذا شفناه إذا أقطع نعيشوا الحد شافوا طويل يتوضعون الصوبون يقولوا فلان هذا ذلوا اللي هو مشتاله إلا هو وضوء اللي طويل وهذا ثاني إذا قال ما الله هذا لا موضوع ذاك الكار يعدد يغير باطل الرأي طويل أخباره له معناه أنك تبني على ذاك اللي تعددت لا تل من موضوع ذاك اللي تعددت ما الله صلك طويل أقطع إذا قال إن لا هذا ما يجي وضوء ذاك اللي طويل يجي أنا بشيت الحاجة تبني فلان بشيت يقولون أراك ما تيج عندك حكم البناء معناه لا ترجع تستان في الموضوع من جديد تعد الوضوء الجديد ما ادري عندك حكم تبين هذا هو العرف الطول عرفا بحيث العود إلى شاف حد يعرف عن هذا ما هو الوضوء اللي كان يعد ويعتبر بالزمان والمكان وهي اللي مسر لها ما لم يطل ويعتبر الطور بيمسح الاعضاء معناها بشروفي العضو الاخير غسل خلص تاء العضو التالي وصل الى عاد اللفاتيفس رغم تلا عنده حكم ذي انقطع هذا حصل لهم من الطول ما يمنعوا البناء العادة العضو اللي كانت التالي يوصل مزال ما بقوله من بل غسله يستاع يعود مزال عند حكم البناء ويبني على ذلك اللي فات عن ذا الموضوهي ويتموه تماشا قلنا له من دراية كانصة يبس الأعضاء معتبرته مطلقا والله عنده حال يعتبر فيها ووحدة ما معتبر فيها قال عنده حال يعتبر فيها وحال لا يعتبر فيها يعتبر بشرط اعتدال الزمان والمكان والشخص في زمان معتدل ما هو حتى يلبس فيه اللي فينقولون حرياء اللي يلبس الأعضاء ولا في زمانهم واللي يعرق لش الأعضاء والتمجع الخارجي هذا ويعود الشخص معتدل ما هو صحيح حتى صار يكون المقعاض أقوي المابت اللي أولاهم واللي ضعيف فيه الأكاميش اللي تحكم يعود الإنسان معتدل والزمان معتدل والمكان معتدل ما هو مكان عاصر حتى زام تعرق ولو مكان فيهم وكيفة أعطي الرياح تلبس الأعضاء إذن تعتبر يعتبر يبوس الأعضاء باعتدال الزمان والمكان والشخص من أين يعود الشخص معتدل والزمان معتدل والمكان معتدل يخرص إلى عدل العضو التالي وصير دبيل سابق تنكبهم ومهثوم زال مبلول يبني على ذلك اللي فات عدل يقول أنا ما زلت ألاذا يبني إبن عليه ويتمه مضوه العدفة يبسمات ليبني رئيس تانفضه جديد فكوة عاشص الفوري بنا معناها بنا على ما فعل من وضوءه وأتمه ما لم يحصل الطول وذلك الطول اعتبروا بجلس الأعضاء في زمانهم وما كان معتدلين وشخصهم معتدلين قالوا بصقهم ناد من السيجى فرضا من وضوءه والله سنة ما له واسف؟ قال لك ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط على ناد من السيجى فرضا من وضوءه وتفقدوا فات حصار الطول شوي ان يكسع عود الله يعدل ذاك الفرض اللي تفقد وراه وما زال في وضوئه ما جات انتقا الوضوء لا تحصلهم اللي يقولون اننا منع البناء اللي يعدل ذاك الفرض اللي كان ناس ولا يذكروا بالقرب ما زال قاعد ذا في اثناء الوضوء ولا كيف انه فمنه منه يقعد يعدل ذاك العضو اللي لسه قبيله يعدل ذاك اللي متوالي ورايا يحصل بالترتيب لديك يعود ما نكس يعني قلت ان عن الترتيب عنه مندوب لكن فرضه بطول أن يفعله فقط معناه عدل وحده وفي القرب الموالي يكملون معناه أنه من يمعد تذكره بالقرب مسال في إثناء الوضوح والله قريبا منه حتى عدل ذاك اللي وراه إياك يحصل الفرض والترتيب وبالصلاح يعود ذكره فهد صلى الله ما فهد صلى العادل اللي ذكره فرضا بعد أن صلى ذيك الصلاح يبع طلب له يصلى من شديد ما نعبره عنها قابل إعادة به اللي عادة تنجاب للأصل الصحيحة عنها عن صلاة ذيك به اللي صلىه بوضوء الناقس وكان صلىه بطلت يجيب الصلاة ومن ذكر سنته ويفعلوها لما حضره ماذا بص ذكر السنته وضوه باع ذكر من سنة عنه ما عدل المضمضة والله ما عدل الاستشهاق والله ما عدل المسع للغنين هذه يعدلها للفرض المقبل لا للفرض الماضي ذيك الصلاة اللي فات صلى به صحيح والوضوء صحيح غير بعد سنة لهو الله منذوب لزهد عنا يعدى بيك السنة من عشد الفضل لما سأله يصلي من شديد العاد لا يصلي بوضوه وفراغه وحده كان صلىه بطلت ومن ذكر سنته ويفعلها لما حضر رغمنا شفنا الوضوء شفنا فراغه والسننه ومناديبه ومكروهاته مش تلانه؟ تلانه يشوفه نواقع ظهوره ناله وقعه وتفضل كم له يصلي من فريضه بهذا الوضوء؟ قال هذا الوضوء يتم صلي بهم أليم يحصل له ناقضه ولو كان في أبوة أسبوع ومتبضي يتم صلي بهذا الوضوء ما غاد إنه حد ما انتقض يتم صلي به صلي به الفرط وصلي به النافر وقدر به البراكام منين يحصل الوضوء؟ أوق النار والحق ناقض شنو؟ قال الناقض معناها مسائل إذا وقعت منها واحدة للمتوضي فسد حكم وضوئه معناه سابت هاك الوضوء اللي كان عن الطهارة اللي كان متلبس فيه قبل رأي خسرت وحلم كان هايشين قالوا الحدث وهذه النواقد عدها هو عن 16 ونحن قدوا نلخصوها في أقسام نقول عنها قالوا عنها أسباب وأحداث وهذه الأسباب وأحداث تنقسم إلى كذلك أربع نواع خارج من أحد المسلكين المطلقا لو القبول أو الضعف، كله خارج من أحد المسلكين هذا ناقض إلا أن يكون سلساً هذا ناقض الوضوء. كذلك غيبوبة العقل كلما غاب العقل انتقض الوضوء يصبح غيبوبته بسكر يصبح إغماء يصبح جنون يصبح نوم كلما غاب العقل وجب الوضوء من جديد كذلك الردة كلما دخل الإنسان الردة سواء بقول أو سواء بفعل انتقضوا الموضوع ويجب عليه الوضوء من شديد. كذلك ملابسة أو مباشرة الجنس للجنس زاد لبس المرأة أو لبس المرأة للرجل من هم هذا ينقض إلا في حالة واحدة ينقض إنقص ذات اللذة مطلقا إن يدمس المرأة لقصد اللذة والله يمسته هو لقصد اللذة لا يحصل الناقض يسوى اللذة وجدته يسوى المتوجه والله هو قام مسه لغير قصت اللذة ولكن وجودة اللذة. مس سلام والله لرحمنا والله للمداوات والله كذا ولكن وجودة اللذة راه الأضوء انتقد. يبقى حال واحدة مس لغير قصت اللذة وبدون وجودها هذه الحالة وحدها من انتشمر راه الأضوء ما انتقد غير نادرة. وهذا شاري في اللمس وفي القبل الاثنين اللي من, من هم خلق لقصد اللذة راه الوضو انتقض ويصوم نجهم و اللي من هم خلق لغير قصد اللذة ويوجدت اللذة فراه الوضو انتقض كذلك ويصوم نجهم النوع الأخر شين قال له ممس الفرج وهذا تختلف فيه المرأة والرجل قليلا الرجل مجرد ومسه لذكره بباطنه أو جنبي كفه أو أصابعه دون حائل هذا ناقض نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده أو بكفه إلى أفرشه وليس بينهما حائل ولا حجار فليتوضع وفقد وجب عليه الوضوء ما هو معنى الحديث عالم نادر مس ذكره بباطن أو جنب أصابع يده وجب عليه الوضوء قالوا وحدين كل مس للذكر بباطن أو جنب الأصابع هذا ناقب سواء كان من حائل أو دون حائل قالوا وحدين لمسوا بحائل لا ينقضوا واس وكان الحائل كثير ويسعدونه كثير وش يقول المفسر قال اذا عاد اللي لمس بحائل كثيرهم يعود ما لا ينقضوا اتفاقا واذا عاد اللي لمس بغير حائل يعود ناقض اتفاقا واذا عاد اللي لمس بحائل رقيق هو, هو اللي قالوا وحدين عنه ينقض وقالوا وحدنا عنه لا ينقض سوى وحدا حازه المس من فوق الحائل وقالوا عنه غير ناقضين ومشهور عنده وقال البعض عن المس من فوق الحائل الرقيق الحائل الخفيف عنه كلا حائل عنه ينقض وعبد قالوا عنه لا هذا لا مجرد مس ما هو بحائل رقيق يعود لا ينقض ولا عادل أن يعود ينقضه واللي والله قالوا عن القصد ينقضه يسوى كان فوق حائل مصين غير حائل معنى زاد حكيم حد يكرد وقبض يقبض عليه بجديه هذا هو اللي ناق أما المرأة ثم مجرد مسها في فرشها بجديها فهذا لا ينقض ولكن ينقض اللي هو وادخالها أصبعها بين شفرتها هذا هو ما ينقض الوضوء المرأة ومجرد مس الفرش لا ينقض على قوي اللي به العمل إذا عرفنا عن نواقض الوضوء عنهم 16 عده هو قال بقول وريح سلس إذا لدق وغائط موم ثقيل مذيو سكر وإغماء جنون وديو لمس وقبلة وذا معناها في هذا الثمتين وذا لذة عادة كذا إن قصدت إلطاف مرأة كذا ما استوذكر واحد والشك في الحديث هذا هو وقع اللي يسره وليستحق الكلام خرع الواضحين صلى الله عليه وسلم ينتقض ويقع ذلك على شك يلقى الشك في الحديث من عدم شك كانوا متضطعين، والله محدثا هذا يعتبر كلا ك غير متضطع يجب عليه الوضوء. لكن هذا الشك عنده حاتم أن يكون شك مستندا وأن يكون شكا مجردا والفرق بين الشك المستند والشك المجرد هو يعود يجد يقول أنا قطعا أنا عني تضطيت وقط أنا عني بلت. في غير من درجهم الأول. هذا عاد شكه مستند. بي اللي متحقق الطهارة ومتحقق الناقض بغير بحريج ملولة هذا يعتبر محدث لا بد من يتوضأ وهذا الشكل إذا هو ناقد من الوضوء، بيجي وتحقق حصول الناقض وتحقق الطهارة وبما أعرفه ملولة هاي واش عليك الساعة يتوضأ، العادي اللي هو متحقق الطهارة ولا يعرف إذا كان حصل ناقد ظن لم يحصل ما كان سارح نفسه إذا لا كان لازم نفسه مع هذا الوضوء هذا السعي. إيك الساعة يقولوا عن هذا الشك عنه هو الشك غير المستنيد شككم مجرد عنه لا ينقض الوضوع. انت متحقق عنك توضي إيه ولا كنت سارح ذلوض ما كنت لا تقول أنا متوضي أنا متوضي لا توضيت قبضي القطعة ولا حقت الصلاة ولا أنا كعالم عن حصل ناقض إيك يقولوا عنه لا ينقض الوضوء هذا هو الشك المجرد معناه شك غير مستنيد يقول عنه لا ينقض الوضوء إذا هذه هي كانت نواقض الوضوء قلنا الخارج من أحد المسلمين مطلقًا سواء كان بقول أنه ليحان وغارطا أو إلى آخر القائم وإذا غيبوبة العقل وهذه غيبوبة العقل تحصله بتحصله بالنومي غيبوبة العقل قلنا أنا تقعوا بالنوم وتقعوا بالسكر اللي هو تمنط حد يشرب مخدر والله يجيب بعض دقة مخدرة ويسكر هذا ينقضي الوضوء وكذلك تقع الجنون وبالإغماء اللي هو دوس كامل منه حصل غيب وابتلاع عقل به ينتقد الوضوء يبقى إن النوم هذا هو اللي يحتاج شوي تبيين النوم نوعين خارج الرقاد نقوله نحن خارج النعاس الرقاد النساء اللي يحصل هذا عادي نقول نوم زقير وناقضهم مجرد النعاس اللي ولاه لم يغيب عقله هذا لا يقض الوضوء يبقى إن أنا أعرف الصشن هو الفرق الله نعرف فيه بين النوم الثقيل اللي ينقض الوضوء والنوم البسيط اللي هو النعاس اللي لا ينقض الوضوء قالوا عن الإنسان عنده حالتين يعود جالس واللقائب وفي هذه الحالة يعود يغتفر له النوم الخفيف اللي هو النعاس, مجرد النعاس. وهذا لا ينعرف فيه فإن بين, بين خفته قالوا بلا عاد كان حاكم شبيده الطاح يقولوا لرا هو نومك عاد ثقيل مات لخفيف ووضعك انتقر وإلا عاد اللي كان كارد سواك بسنيه طاح يقولوا له راه ونومك ثقيل ما أتى معرفوك عنه انتقدوا ضوئه والإعاد اللي كان محتبيا معناها كرد يدير رأرك أبيه الحل حل تيد من لخره يقولوا له راه ونومك ثقيل الإعاد كان جالس وسال لعابه معناه زاد سال ريجه يقولوا له هذا ما يخلق حد واعي بين أروابه سرانا يقولوا له من ذا الكلمة اللي قال فلان والسنها الإعاد اللي سمعه قالها معناها عنه نومه خفيف نعاس ما يقدروا ضوئه والإعاد اللي ما سمعه معناه عنه حكم الرجال انتقدوا ضوئه الحالة الثانية يعود تاك المتضشع لا يعفى له عن نوم خفيف ولا ثقيل لأنه من الضشعة فقد اشترى النوم ويقضي ثقال نوم مافطه ما إذن المتضشع لا يعفوله عن النعاس ولا الرجال وحد شهلس والله قائم ينعفاله عن مجرد النعاس بشرط ما تدخل له من بالمسائل هذا النوع الذي ينعفى عن النوم عنه من غيبوبة العقل وما سواه يقول هذا لا يسمى غير به اللي هو عقله تم عنده وكان اللي ذهب عقله أما تظهر عليه واحدة من هذه العراض اللي قلناه يقول الله أنه انتقى ضوضه يقول عنه يقوله أنه الثقير أنه ناقضون وأنه الخفيف غير ناقض هو الفرق بينه وقال قال قال فصل النواقض وضو ست عشر ضول وريح سلس إذا ندر والسلس معناها الحدث الملازم كهنادم يلازمه البول لمرض والله يلازمه الغائط لمرض والله يلازمه الريح لمرض والله يلازمه الحيض لمرض على رواية بعنه له سلس. هذا وارك منين يعود يلازمه أكثر الزمن يقول عنه معفو عنه لملاه في اللي مريض اعتبره عفو المريض يعود لا ينقض الوضواء إلا أنه واندقل تم يشدد هو عند كل صلاة هيا من منين يعود الصهوة يفارق نصف الزمن من باب حراية أكثر من نصف الزمن وديك ساعة ما هو سلس. ودش طبيعي ودلاقظون أول إن قال السلس معناه الحدث الملازم أكثر من نصف الزمن تكوي قال السلس بقول وريح سلس إذا ندر قال عنه منين يندر السلس معناها قل عن نصف الزمن يعود ينقض الوضع قلنا إذا ندر معناها قل عن نصف الزمن نصف الزمن أنت تعرف اليوم والليل بينهم رقعة ساعة وهذا هذا تقريبا الحدث اللي هو هذي 24 ساعة يجيك فيه 13 ساعة منه يجيك فيه 13 مرة تقريبا هذي عاد لازم اكثر من نصف الزمن اما الى عادل لذي 24 ساعة يجيك فيه 4 مرات والله 5 والله 10 هذي ناقصه عن نصف الزمن ما معتبر سلسلك ساعد ينقر هذا هو اللي يقوله عنه باشي نعرف السلسل سلسل نذان در ثقيل من ثقيلن ومثقل رانجبناه مذيو المذي والوذي والمني هذه كلها مياه جنسية وكلها له حكمه المذي ماء البيض خاثر يخرج أثار الإنعاض ويجب منه غسل الذكري بنية الإنعاض قيام الذكري معناها حد كان يتفكر في محاسن النساء وينظر إليهن ويلاعبهن الحالة الجلسية التي تقعله ويقوم بسببها الذكر هذا هو الإنقال الإنعاض ومناد داومه بسبب ذلك خروج ما أبيض إنقال المذي يجيب منه غسل الذكر كله بنية معناه نية ترفع ذلك الحدث المترتب على المذي والودي ماء يخرج إثر البول وقبله ولا حكم له إلا أنه ناقض للوضوء ولكن لا طهارة تلزم منه والماني هو ماء, ماء الجنس يخلق منه الحيوان قال له ماء الجنس ويخرجه مقارن للذة المعتادة ويجيبه منه الغسل ويجيبه إن شاء الله ونعرفه هذه كلها متنجسة أولا وكلها ينقض الوضوى وينحصل وكلها يفسد الوضوء معناها يبطل حكمه من هذا المخرج من واحد من هذه المياه مات لذاك الوضوى يصلي به و وكلهم اللي لامس ثوب ويعرف عنه متنجس ولا بدل يطحر من ثوب آه... لمس وقبلة وذائم وجدت لذات عادة كذائق مصدت لطاف مرأة اللي هو إدخالها أصبعها بين شفرتها كذام السود تنجبنا تنجبناه والشك الحدث تنجبناه كفر من كفر معناها الردة والردة تقعوا بالقول والفعل تقعوا بالقول كيف حد أعوذ بالله قال كلام الله كلمة لا تليق بالله ولا لا تليق بالأنبياء ولا لا تليق بالقرآن الله قاع بالكتب المنزلة كاملة والله لا لا يجب وجوبه كيوم القيامة والله الكتب والله الحشر والله المنزان لا يجب الإيمان بحدا شيء منه هذا كامل وقاع في الردة وهذا يترتب عليه نقض الوضوء وقطع العصمة معناها زاد فساد الزوجية ويجب تجديد العقد ويجب عليه حب التوبة منه كذلك هذا من الفاض الذي تقع به رد وأما الأفعال التي تقع بها ردت ومنها على سبيل المثال إهانة حرف من القرآن نادمك به حرف من القرآن وداره في لذمه طاهر والله الطاع لي والله داره في لذم هذا نقال له ردة بالفعل من باب إحراج إلى عاد مصحف والله إلى عاد كتاب عربي هانه هذا نقال عنه ردة بالفعل ويترتب العلماء يترتب على ردة بالقول معناه زاد نقص الوضوء ومشوب التوبة وقطع العصمة لن يعود لها بدون تجديد العقل هذا هو كفر من كفر جواعني به الرد. ويجب استبراء الأخبثين مع سلتي وانتري ذكرين والشدد راه هو فعنا من نواقذ الوضوعة لا يتكلم على شيء من لا دابها وناتي يوم ولي عرهن بها أحكام ويقول لنا شيء لازم قال عن الإنسان في حالة خروج الحدث يجب عليه أن يستبرئ أن أخبثيه معناها قبله ودبره معناها من كان المكان يقول واجب يفرغ حتى ذاك البول من مخرجه لن يعرف عنه ما بقى في الشبه إلا من أن يبقى فيه الشي لا من أن يقوم هو وتنسدل العروق لا يسير ذاك البول ويتنجس به ثوبه وربما يحصل به نقد الوضوء كذلك واجب عليه يستفرغ الحدث من مخرجه لن يتحقق عنه ما بقى كسان كان ينولين وغائطنا وغيره رأكم على يجب استبراه والخبثين اللي هو محل الخروج الخبثين اللي هو القبل والذبو مع سلتي وأنت ذكر هذا الصل استفراق قال عنه قام معناه باطل تحقق راجب علي يتحقق عما عم ابقىش شيء و... و... وعنده فيه من التسبب مثل واحدة هو عن الذكر يا ذكره بأصابع يده الوسطى ويسلته قليلا وينتره نترا خفيفا لا يودي الألم وللمرض إياك يتحقق من عنه ما يبقى في هذا هو معنى يجب استبراه الأخبثين له القبول والدبر مع سلتين معهم بسببية معناها بحالتي سلت ونتر ذكر والشد دع معناها لا تشد عليه حتى به لذلك يودي المرض وجاز الاستجمار من بول الذكر كغائط ما كثيرا انتشر قال عنه نادم واللي كان يبول عنه يمسيه وهو يرسمه ويجب عليه الاستجمار اللي هو تجفيف محل البول بمزيل أول قال الاستجمار من نادم بل خروج البول وأصبح فيه ينشف حتى بمزيل وهذا المزيل يكون بالحجر ويكون بالعود اليابس ويكون بكل اليابس غير محترم وأما إذا عند باطل إشياء يقع بها اللي هو نقول عنه كل يابس غير محترم ومفهوم يابس المعناها عنه شي أخضر عود أخضر والله ورق خضرها هذا لا يحصل به الاستثمار لأنها لا توجه في مكان النجاسة ومحترم المعناها عن شي محترم لا يتواسع الاستجمار به وهذا المحترم كيفاش كيف نقوله كل مكتوب فيه هذا حرام الاستجابي قالوا وحدين بشرط عذى المكتوب فيها عربية قالوا ما الله الفرنسية سادية واضح الحروف العجمية أعدت للتعبير عن الكلمات والحكم للكلمة لا للحرف إذا عنها واش احترامها سادية ولا يتواصل الاستشمار بشي مكتوب فيها ولو كان بالحروف اللاتينية مثلا واجب احترام ولا يتواصل الاستشمار بها كذلك من أنواع الاحترام الأخرى أو من أنواع المحترمات الذهب والفضة لأنهم محترمين أصلا هذا لا يشوز الاستشمار بها جاهب خاتم الفضة ولا قطعة الفضة ولا من الذهب ويستجمع به هذا ما يتواصي ولا يحصل به كذلك الطهر هذا رخصا جعلها الله بالحادث بعلم الله تبارك وتعالى بضعف هي ولازمته الخبذي يجعل له هذا الاستجمار قاين مقام الطهارة لغير الله بشرط شرط عود زاد هو قاين مقام قاين واجبات عود ما أدري الأشياء اللي يحصل بها ومن ذوب أصلا لجال الجالس لقضاء الحاجة إعداد هذا المزيء الأفضل أن يكون ماء، وإلا فحجرا وإلا فعودا وإلا فكل يابس غير محترم تدخل فيه الثوء ويدخل فيه الواقع ما مكتب فيهش ويدخل فيه ليدي لمارة هي، ويدخل فيه نعال اليابس كل يابس ولكن الأفضل أولا أن يبدأ بالماء به اللي به الاستجمار والطهارة. هم إلى ماء الماء يقبض الحجر الماء الحجر يقبض العود وتترتب هكذا سئل الأنصار عن طهارتهم منين نزلت في حقهم ذيك الأخبار المسد فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال لهم تو ما كيف طهارتكم اللي كنت تعدلوا قال لهم كنا نستنجي بنا أيضا نستجمروا ونستنجي بالماء يقبل الحجارة هي اللي يستستجمروا بها وبعدين تطهروا ولدها بالماء ولذلك أصحفهم الله بالطهارة وحبها وعد خيرت منهم يا أصلح أن تبارك مع العدد كيتم هكذا كانوا يعرفون. قالوا وشاسر الاستجمار من دوري الذكر وغائطه ولا من الذكري عن الأنساء كلهم شاسر لا ما كثيرا انتشر عما يلعاد للبول والله الغائط انتشر في المكان كثيرا عم عليه يسر منه الساعة لا أيش الاستجمار وإنما يجب تطيره بالماء الط طاهر في اللي تجاوز مكانه استجمار الله حد مكان الخروج للابدون والله انشى وهذا ذلك فلا بد من تطهيره ما يعود انتشر كثيرا تفرق زاد في المكان لانعاد أكثر من ذلك القدر لا بد من اصل جزائر استعمارهم من دول الكركغه اطيط لا ما كثير انتشر اورى انه فينا الوضوء وله ان شاء الله قي سطحه اكبر انا ذكرنا كبير عن الطهاره عن نوعان طهاره صغرى طهاره كبرى والفرق بينهم لوحده كلاها ما تتعلق بالبدنيه ولكن وحدة تحصلوا بغسل بعض البدن كأعضاء الوضوء وحدة لا تحصلوا إلا بغسل جميع الجسد اللي هي الطهرة الكبرى وأنص عليها القرآن بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكموا إلى المراغ ومسحوا برؤوسكم وأرجو لكموا إلى الكعبين هذا هو الوضوء وإن كنتم جنوبا فتطهروا وقلنا عنا ما أحتاجوا أهل مكة إذاك وهل مدينة على يقرا يتلهم الغسل بالتفصيل من اللي كانوا يعرفوه باقينهم الغسل من جنابة من عهد دين إبراهيم على لله اللي هم يعرفوه يعرفوه لذلك الوضوء جديد عليهم لينه الله لهم لعدر فيه كان والغسل كانوا يعرفوه ما احتاج يتبي وإحنا لا هي يلحقوه ان هو به الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هي برد الشاهد منكم الغائب وصعنتم كل حد شهيده وهذا راه هو لكم دراكمتين لجوب الدعوه اليوم وشوفوا التبليو فليبلغ الشاهد منكم ويخاطب أمته بالعموم ما يخاطب يوكل معاه في البيت من إن كان يخطر الخطوة فليبلغ الشاهد منكم الغائب إذن عادوا هو عادة المهم باطل عنهم ما احتاجوا التبين للغسل وإن كنتم شنوبا فتطهروا على عدل الطهارة العادي إذن عادوا ولا يتكرمنا عليه هذه الكبرى اللي هي الغسل والغسل سادوا له فراغ وله سنن وله مندبات وله مبطلات والله مبطل واحد لقد قلوا عن مبطله واحد ولا يتكلمون على فرائض وهي لولا فصل قال لك فصل فروض الغسل قصد معناها نيته لا بد من أول شيء عذر النية وهذه النية تساعد على نية الوضوء اللي قلنا قبل عنه لا بغى ينرفع الحدث ولا بغى استفاحة تمام منعة ولا بغى أداة ما وشبع هون لا بد ليقل منهم من من الحدث الأكبري وإلا ما يحصل بشي إلا قال ليته في الحادث وسكت ما حصلش بين الله ولا الحزن إلى صار يبقى أكبر ما قام ولا إلى صار ما قام ما قام الأكبر. إذا قال ليته دائما وجب كذلك هو يجبر لي الطهارة ولا يتحزن الطهارة الصورة وتبقي الطهارة الكبرى قام منها ماش لا بد من يقول اللي منهم منو ينوع عنها من الحادث إلى كبير وإلا ما يحصلش. لكم عن قصد معناها نية يحتضر معناها يستحضر في أول فعل الله عدل أول فعل الله يعدله يعطينا وفيه حالي مني كيف تاكيش الفور ولاكي كيف الفور اللي قبلنا قبل في الوضوء ولا يقول لنا مازال زاله وسهو الاقتصال لذي وضوئك إلا أنك لا تعيد العضو المباري ولم يعيد مباري إذن نفس الفور الواجب في الوضوء قبل هو نفس الفور الواجب في الغسل وإلا أنه إفعالت عنه قطع ولا يمكن الفور اللي ترى لا يعدل اللي لا يعجز عنه معناها زاد عنه نادم كان يقتصب وفارغ التميه ثم زال منه عضو ما قد والله انساه قاع ما غسله وامشأ والحق بلد وصلى وعاد الصبح وتفقد عنه ذاك العضو ما قد تغسله لاهي تعود ذاك العضو اللي ما نغسله هو واحد اللي ثلاثة عليه الجنابة لا بد من غسله بنية رغي الحدث الكبير ولا عادل اللي فات صلى بذاك الغسل ومن عنده الالله اللي صلى كامل راه باطل به اللي صلىه بطهارة الناقصة بغير ذيك الأعضاء اللي غسلت يرى في الحادث الكبير رهوى ارتفع عن الحادث الأكبر وباقي الحكم باقي معه والعلق ذيك اللي معه منولي ما فيه توصل يتم الحكم منوط به هو إذا أنت ناصر ذيك اللي مع الأمريكيين حد إنه ارتفع عن حكم الحادث الأكبر وعذله يتوضأ من شديد وصلي اللي فات صلي كامل بين اللي بعده هذا في عنه عاجزة أو نسيجة له ما أثر ويصوية من أي مكان لم يغسلها أو غسلها بغير نية رفع الحدث لك ذلك كذلك الفرض الثاني عموم الدركي معناها الفرض الثالث جاء احنا شبنا النية وشبنا الفوق الفرض الثالث من فرائض الغسل عموم الدركي معناها تعميمه درك كل بشرة من جسده لا بد من كل بشرة خفية جالية معناها زعظ ظاهرة والغامضة كمشة جرح دار بلايدة أسوش من هي لابد من يعمها معناها زاد يمسها بالدرك والماء معناها يصب عليها الماء ويدركها إلا أنه قلنا قبل عن الدرك في الوضوح لابد أن يكون بلي باليد القادر عليه وهون الغسل يدرك بكل شيء يدرك كراعه لا والله بش والله يبلغ من ديلي الدرك لي وإن كان ما هي الأكمل ومسألة يعطينا تفصيل شويه ذاك أم أم قلنا عم من فرائض الغسلي معناها كل بشرة والدرك هو إمراره شيء ما في الوضوع قبل قلنا عنه يكون بباطن اليد القادل عليه وفي الغسل لا بد من أن يمر عليه شيء ما يده والله زنده والله كراعه والله حولي والله شيء ولكن لا بد من درك كل لمعة مع صب الماء لأن الغسل لا يقع إلا بصب الماء والدرك أكولين قالوا الغسل وهذا الدكتورواجب تعاميمه على كل لمعة من الجسم ولذلك واجبة متابعة الخفايا مع أهل البيدات الغارقة كيف الجروح اللي غارقين والكمشات اللي في الجسم وكيف الدار اللي في الرأس وكيف كل بليدة كاملة يقدر تخطاها ليه وواجب على حد يتابعها لين يعرف عنها الصب علية المندلك عنها أنا ساد مرت, مرت مع أهل البيت مرت إلى هريد مع الصب وتنشبنا في قبيل الفوضو قلنا عنه من دراء كانوا وشوبه تعالوا لنا الله تعبدا تعالوا لني كانوا واشب لي تحقق وصول الماء لكل بشرتي وعليه يعود منادم من غمسة في البحر وظل في نهار كامل بنية رفع الحدث إلى القبنة يعود رفع عن الحدث والله هو واشب تعبدا معناها أمرنا به ولم تظهر لنا علته وحد ما عدلوا يعود ما, ما ما حصل رفع الحدث وهذا هو اللي شهره ومشاوله عن لا بد من الدركي ولذلك عدوه فرضاً من فرائض الوضوح عنا بنادي مصب عليه الماء إليه نعم عليه والله قمص في البحر وظل فيه وما رفع الحدث ولا أدرك أنه عد ما رفع الحدث إذن يبقى عليه فرض لا المهم إذن تعميم الدلكي هي اللي قال هو تعميم الدلكي تخليل الشعر واجب تخليل الشعر معناها كل شعر يخلل معناها ينصب الماء ويدخل الأصباح بين الشعر هذا هو اللي نقل تخليل الشعر والشعر يسمى هو شعر ووجك في اللحية يصوى الشعر الرأس يصوى الشعر الأبط يصوى الشعر الآن أي شعر في مكان ما لا بد من تخليله في حالة الغسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خللوا الشعر فإن تحت كل شعرة جنابة نرون أموم الدلك تخليلوا الشعر فتابعي الخفية هي اللي كنا نقول وضركوا هذا واشب في الغسل واشبى متابعة الخفايا مع أهل البليدات اللي خفية يجب تحد يتخطاها ويجب يصلك من فوق هلم واشبى متابعة معناها حدي تم كل يفر عنها إليني الحق هو الصب والمو يدركها بصبع أسوأ, أسوأ هي طبيعية وأسوأ طارية طبيعية كيف بين الـ تحت العبيطي وبين الأوليتين والرفق والغريقات اللي في الركابي هذو واش بحد يتم يتابعهم بإللي قدمينه الصب والما يصلك يشوفوهم والله هي طارية كيف شروحة اللي عدوا غارقين كله معنقوا إلى تحت ويصلكم فوق الماء هذا واش بإليه تابعهم أكمانا فتابعي الخفية مثل الركبتين والابط والرفغي وبين العليتين اللي بين المقاعد فصلي ما عصورا بالمنديلي ونحويني الحبل والتوكيلي من اللي أكد عندنا وجوب الدرك وحتمي يتوعودانو هون قال لنا ما فيه بلايده ما قد يصر الهيدي ولا بلد منه يدركه به عنه لابد من يوصل لها معناها زاد يقبض شيء يدركه به وهذا لا يدرك به يا يعود من ديل معناه زاد نقول نحن صربت يعود ثقيل ويبرم ويعقد راسه يتم الصبر منه ويجر على ذاك اللي يعرف عنه مندرك معه والله ما رأى من ديل يقبض اللثام راه واقوم مقامه والله ما رأى ذاك يقبض حبة ويعقد راسه لين عن ثقيل يتم على عنه به ما رشي من ذا كامل يوكد وفي حال عنه الصه من الله يوكد قالوا عن الجنس يوكل الجنس معناها عن الرجل القدي يوكل الرجل يدركله صب الإله يد منذ الغاخ Bev عنه navy و المرأة توبكل المرأة زادية مهما كانت و بين الجنسي و كيف الرجال و النساء له أن يوكل زوجته و التي يملك فالسنتين هم اللي قدي يوكل يقول aproxim و لها أن توكل زوجها وأمتها امتها لها عبدها عبدها عند تقدر تود غير تقدر يتوكل زوجها و أمتها الماركة كلهم تتوكلها أمتها قامها محتاجة بها اللي من جنس النساء وفتنق الله لها أن توكل النساء إذن عرفنا عنها هي لا توكله إلا زوجها وهو يوكله زوجته و أمته في حال عنه عاجز وهذا ليش بار في هذه الناس اللي تبدن معناها زاد تكبر تسمن حتى عياه عدريدين ما يلتقاه من وراء الظهر عدريدين هم يش يوصلوا به للظهر إياك يدلكوا هذا بعد يدلنا عليه وجوب الظهر أصلي ما عسورة في المنديل معناها عسورة معناها صعوبة للاتصال إليه ما قد هو يدركه ونحو المنديل كالحبل والتوكيل أرى شفنا فرائض الغسر عرفنا أننا من نية والفوء هي الموالات والدرك وتخلير الشعر وواش هذا الصناع لنشوف صنم فروضه فصل فروض الغسر لقصدهم يحتضر فورهم عموم الدركي تخليل الشعر تابع الخفي ذي الركبتين واليابط والرشي وبين اليتين وصل لمعصرة بالمنديل ونحو هيك الحبل والتوكل صننه دلائل نشوف سنن الوضوء صنن الغسل صننه مضمضة مضمضة اللي جبنا منك بيلعان الصنّة من سنن الوضوء كذلك الصنّة من سنن الغسل وغسل اليدين اللي يفتنش منا مولف الوضوء عن الصنّة كذلك الصنّة في الغسل غسل اليدين ثلاثة إلى الكوعين قبل ادخاله ماء في الماء هذا سنة. كذلك من الغسل ان يبدأ بأعلاه عنها يبدأ من فوق عند رأسه وكل زر منه يبدأ بالعلاه منه ذاك و... أه... منذ قلنا سننه مضمطة غسل اليدين بدءا عنها عند بدئه الغسل وليست انشاقه اللي هو قلنا قبل عنه جذب الماء بريح الأنفي و... ولاسموه الاستنثار به اللي بناد من استنشقها لا بد أن يستنثلها ما ذكره هو غير لازم على الاستنشاق ذقب الأذنين الأذنين قبير قلنا عنهم صن مسحهما كاملة هم نصها الأذن واجب غسلها لأنها جارحة من فصيلة يجب غسلها ظاهرا وباطنا غير ذقبها معناها الصماخ هذا زاد ذقب هذا الداخل سنة مسحه يبل حد أصبعه ويتخالهم في وذنه لن يمسح داخل الوذنه هذا سنة هذه هي سنة الغسر وأما منذوباته فإليها ربنا عن حنابتنا قل لكبيل له فروض وله سنة وله منذوبات ولا بعد دائما عن السنة والمنذوب عنه هو الشيء الذي يهاب عليه ولا يعاقب على تركه كذلك تركوه لا يضر العبادة ما يفس ما يفسدها منادم ترك السنام كاملة في الموضور تمضور صحيح ومنادم ترك السنن من في الغسل تمض كذلك غير الصالواجبات هي اللي لا بد من القيام به مندوبه البدو بغسله بغسله الأذى عن مندوب من البناء دم يغتسل لول ما يعدل يغسل الأذى اللي هي النجاسة معناه العاد في بلدهم تنجس يطهرها والعاد ثوبه في بلدهم تنجس يطهرها هذا من دور معناها عنه من ما يعدل هذا ذلك البلد اللي منه كان متنجس لا هي يغسلوا بنية رفع الحدث ويحصل ويحصلوا مع رفع الحو... نية حكم الخبث لأن الطهارة النجاسة تطهروا بلا نيتي يطهروا المحكم إذن تحصل طهارة الخبث بلا نيتي لمن هذا موارك كان في بلدة منسة وأمس في البحر وخاد هي طهرت ولو كان هو ناسي حتى من كان موارك لا يغتسل وفيه بلد متنجس منذوق له يبدأ بتطهيره غير لما عدل المندوب واغتسل راه وبعد ذاك بدل طهراء بدوا بغسله الاداء تسمية قلنا قبل عن منذوبه نوضوء كذلك البسمرة حتى في الغسل المولى منذوبه نقول بسم الله كذلك من منذوبات الغسل تذليل الرأس وتذليل الرأس يختلفوا فيها الفقهاء فهمها قالوا وحدين عنه معناها جعلوا ذلايا شقاقي معناها يغسل حد من عندنا الصراص اللي قدام ليله لين هو توفى منه يقيس نص صقرن هذا العرب ويغسل ويقيس قرن هذا العسر العصر ويغسل هذا هو التغليظ قالوا وحدين ما التغليظ هم معناها غسل وثلاث مرات الا يقضوا العدل وكيف المعروف ونغسل وغسلات المعروف ما سن وثلاث طرق يحصل لك سائل مندوب وين <تصفيق> يغسل كذا تقدم اعضاء الوضوء مندوب الناس الى يغتسل من يترفع الحدث الاكبر لول ما يعدل اغسل اعضاء الوضوء ولا هي يغسل اعضاء الوضوء بعد الان ننسى عنه غاسلهم ولا بينيه يثره في الحدث الاكبر يا غير منين يغسل اعضاء الوضوء بنيه رفع الحدث الاكبر ويتغسل هو يتم غسله تحصل له الطهاره كامله لان الطهاره الصغرى داخلة وهي الكبرى منين نعرف الحدث الاكبر او حصل الطهاره كام الماء اللي عاد اغسلهم الصابونيه الوضوء وتو مجردها عن عن عن رف الحدث الأكبر أراهم ذوك أعضاء الوضوء مزال عليهم الحدث الأكبر ولا بد من أن يغسلها بنية رف الحدث الأكبر وإلا يتم طهارة نقص ما, ما حصل تقديم أعضاء الوضوء قلتما من ذوق كذلك تقليل الماء كما يندب في الوضوء تقليل الماء في تنجبنا عن نبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ بمد عن ذاك قالوا أنه الحد لا علام ليا الله ما فوقه يكون إسرافه ولا بد من تحقق سيلان الماء على العضو المغسول بق اللي ذن ذاك ما يسمى غسل تقديمه أعضاء الرضوق إلا تما بدهم بأعلى من دوبه يبدأ بأعلاه عناء الرأس هو لا علام الإنسان يبدأ به وكذلك يبدأ باليمين من الرأس أيضا يبدأ بسر العرض ومنين يحوز على بدنه ولا يغسل يبدأ من اللي بشق العرض وهذا المناذيب اختلفوا فيهم هذا النصوص رسالة قالت عنه يا الله يغسل رأسه ويحوز الى السر العربي ويغسل لين الحق السره ويوقف ويجسر العسري ويغسل لين الحق السره ويرجع الى السر العربي ويغسل لين الحق الركبه ويرجع الى السر العسري ويغسل لين الحق الركبه ويرجع الساق ويكل العربيه ويغسلها ويرجع الساق العسريه ويغسلها عن هذا الباش يحصل له البدء بالاعلى واليمين قالوا من الله هو المصرو ومن يبدأ يبدا بالاعلى ومن ذكره باليمين يقسم نفسه قسمت الحرة ويقول يقبل شق هذا العرض ويغسل للتراب التراب غير يبدأ من نبلا أعلى راه وبدأ باليمين ومن اليمين بدأ بالعلى ويقيس العسر والعصر يعدلها راه وبدأ بالاعلام منه ويغسله فوق إلى التراب هذا اللي به المنظوم هو اللي بعد به التجريب به العمل هون. ورساله بعد صاحب الرسالة قال عنه عدل هذه تحولات اللي هي طويلة ما تقديم واعضاء الوضوء قلتما بذن بأعلى ويمين نخلهما تبدأه في الغسل بفرشين هذا مندوب آخر مندوب الأغناد ولا يغتسل لول ما يعدل يغسل الفرج وعاقب ذاك يكف عن مسه أياكش أياك يك ما حد انه ما نسه يتم الوضوء صالح ولا تغتسل لين تما غسله يعود ذاك الطهارة يصلي به وأما إلى هذا اللي هو مسه أثناء الغسل لا ينتقض الوضوء ويتم الغسل لكن لا تعذر إنه صحيح. به للغسل هذا ما ينقض ماهو الشنابه الساعة اللي يحصل ما يتلقي انتقض ماهو اللي هذا اللي هو الطهارة والطهارة تنتقض بغيرها بمضادها إذن تبدأوا في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطني أو جنبي هذا يفتنق الله قبوية لأكف أو أصبعين. ثم إذا مسسته وكذلك إن حصل ناقض غير مسه يقول والله ريح والله إكسير وش إنه هو الصراحة دينوآق كاملة لك الساعة اعيد من الوضوء فقط لا من الغسل ما فعلته وتعدي لك ساعة لا يعاد الوضوء لا توض توضع من جديد لغير بعد الغسل ما تيجي لك عاد ما إذا مسسته اعيد من الوضوء ما فعلته رأنا شفنا الغسل بفروضه وصننه ومندوباته ورك الصلاة شو هموجبات ناله وقاعد الغسل شو وش قالت تبارك الله موجبات الغسل هذا تحت عنوار موجبات الغسل قال عن موجبات الغسل قال هو عنهم أربعة وينضافونهم هم أذنتين عود تعودوا هو قال عن موجبات وعن الحيض انقطاع دم الحيض وانقطاعه دم, دم, دم, دم النفاس ومغيب الحشفة في فرج الماء وخروج المني هذا أربعة ينضافون هم اللي هي الإسلامي من كوفدم لازم دخل الإسلام كان كابر تخبيسنا وعندما مات هذا هو يجب يجيب الغسل ولكن هذا المسلم يجب عليه هو أن يغتسل والميت يجب علينا نحن أن نغسله وإنما هو ما تروىش بعدي الشيء أن قططهم التكاليف وعدهم لا يكرنونهم إلا أربعة لا يتكلمون إلا يجي اللي تعلق بها الطها ويجيبه حيض وهذا على حذ مطاجن معناها قطاع ودمي حيض نفاس معناها انقطاع دمي النفاس هذا هو اللي يوجب منه الغسل يوجب الغسل الإنزال اللي هو خروج المني عبره بالإنزال ومغيب كمرة بفرج إسجالا معناها مطلقا مغيب الكمرة اللي هي رأس أو قدره من مقطوعها في فرج ما إطلاقا يسوه من عدمي ويسوه من بهيمة ويسوه من حج ويسوه من ميت ويسوه في قبول ويسوه في ظبور من ذكر ويسوه من ذا هذا موجب من الغصى يجب أنه الغصى إذن عدت هذه موشباته انقطاع دم الحيضي وانقطاع دم النفاسي والوطء ولو كان الله بمشرد مغيبي رأسي الذكري في فرشمه وكذلك خروف المنية ولو بغير وطء هذا وصل الأحداث الأربعة اللي كان عندنا كلهم زاد له خصوصيته فالأولان اللي هم الحيض والنفاس منعا الوطأ إلى غسل قال عن الحيض دم الحيض دم النفاس عنهم من اللي يترتب عليهم بعد وجوب الغسل عنهم يمنعان الوطأ معناها يحرمان على الرشيد وطأ المرأة إلى أن تطهر وتغتسل فقد شاء في الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطفرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله قال وحدين ظهر هذه الآيات عنها واجب عليه الكف عنها حتى تطفر من حيضها والكف عنها حتى تغتسل دليل قوله فإذا تطهرن وقال واحد عن من ظاهر الآية مولي الأمر بوطئها في كل طهر فلا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله قالوا صاحبين مولي لا هي قاع واجب الكف عنها ما دامت في حيضها اتفاقا في فرجها وأما إن قطع حيضها طهرت منهم ولم تغتسل راه واجب عليه الكف عنها حتى تغتسل إلا أن يطول الزمن ويخشى الضرر يعود ذيك الساعة هو له أن يطأها بالتيموم هي عاجزة عن الاقتصاد وطال الزمن حتى خشيه والضرر على نفسه يعني هذيك الساعة تتيمم ويطأها بالتيموم أما ما دامت هي في حيضها فقد قالت عائشة رضي الله عنها الحائض تشد إزارها وشأنه بما فق يالك عنه عن جايز التمتع بما قد الإزار ويحرم عليه التمتع بما تحت الإزار وخصوصا بالفرح هذا اتفاقا يحرم عليه واللي هو ما تحت الإساري كيف ما بين بين الركبة ما, ما, ما, ما تحت الركبة قالوا وحدين عنه ما تحت الإساري وقالوا وحدين عنه كما فوقه أنه لا, لا حرج فيه واللي مشدد فيه متفق على تحريمه هو الوطء في الفرج هذا قطعا عنه حرام واتمتعوا بما دون ذلك شي منهم بيحه وشي بيحه وما فوق الإساري عن فوق الإسار عنه له أن يتمتع به وفيها حاديث كثير وروايات عن عائشة رضي الله عنها فرولان منع الوطى إلى غسله والآخران اللي هو ذا اللي ينقال للجناب الوطى وخروج المن منعا تلاوة القرآن ومنعا دخول المسجد تلاوة القرآن منعها وتوفى اتفاقاً وبتاتاً ولا إلا ماك الآية أو الآيتين للتعوذي والاستدلال هذا الشيء اللي جنوب عنه يقرأ الآية أو الآيتين للتعوذ والاستدلال واللي مرقب ذاك ما يقد يقرأه ما هات عاد في الصلاة بغير من الساعة اللي يتيمم ويدخل في ويختم حكم الصلاة رأوى في القرآن يقسط ساعة في عقمة الصلاة اللي فيها اللي بقى من القرآن لا ينتش يختم على صلاته كاملة في الصلاة باللي الصلاة واللي هو دخول المسجد أولا قالوا عنه يمناه عليه دخوله أبو فرأو فيه قالوا دخوله ما, ما لم يكن مجتاسا وإما إلى هذا اللي هو فأضطع له الطريق عنه يأخذ ماشي قد يأخذ مم واللي هو الصلاة فيه اللي هي المهمة قالوا عنه بعد له أن يتيمم بعد إقامة الصلاة ويدخل الصلاة ويصلي ليلا يهجر المسجد واللي هو باع ساحة المسجد هذا ماهما أنه عالو يبتجوه ويصلي فيه ومن أنت تقوم الصلاة يتيمم ويدخل المسجد ويصلي الصف ومن انتوا صلينش هذا أول جبل المسجد ما خارج هجره ولا خارج تركه واما اللي جاب تعرف عنه اللي ص صفهم اللي خاص ومعنى في الأولاني مناعا الوطاء إلى غسل ولا خراني قرآنا جاء والكل مسجدا هذا كامل أحداث اللي هي تمنع دخول المسجد اللي حرام إلى دخول المسجد ما دامت في الطن وراحوا الكل والكل مسجدا والسهو في الاغتسال مثل وضوئك أراه جاب جابنا قبيل السهو في الاغتسال قال إن ذاكروا فرضه بطول أن فقط في القرب الموالي يكملون كان صلى بطلت ومن ذكر سنته وفعلها ما حضر قال عن السهو في الاغتسال كالسهو في الوضوئك ذاك اللي يتنجرين فيه وين نجرفها به هذا السهو عادي شين قالوا التيموم فصلوا التيموم إننا عن التيموم في اللغة يعنوا القصد دليل قول الشاعر ومنهن نص العيس والليل شامل تيمموا مجهولا من الأرض بلقها وقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنزقون أما لا تقصدون إذا عاد التيمم القصد هذا هو التيمم في اللغة والتيمم في الاصطلاح طهارة ترابية جعلها الله رخصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حال لعجزهم عن استعمال الماء وحكمة مشروعيته لي لا تهجر الصلاة فقد قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا يقول عن حكمة مشروعيته لي لا تهجر الصلاة به الإنسان لم أعرى باش يتوضى قال أنا ما أعطي الله هنا ترك الصلاة هو يقدر شهرين ما أشبر الموضل ما قدر عليه هذا له يؤدي لترك ترك الصلاة والصلاة لم يأيذني الشرع في تركها خارق الله لي. لذلك شرع الله هذه الطهارة الإنسان بعد ما يقدر يعجز عنها يعجزا عن الوضوء لا تعجزي عن الثراء باشي الهدونة حاجزي بعد ما يقدر الإنسان حد ساكن فيها يعجز عنها ما يقدر يقول أنه عاجز به الذي واخلاقه منه وساكن عليه ولا يموت ويندهن فيه ومبعثونه إذا ما يقدر يقول أنه عاجز عنه إذن حكمة مشروعية بإذن الله التيمم لياله وحجرا الصلاة ولو يوما ولو ساعة. إذن عرفنا عن هذا هو التيمم في اللغة والاستيلاء. التيمم يقول عنه سلبي بإذن الله في غزوة المرسيع رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وال穆سليمين الغزوة على مبادئ المكان فارغ ماهم. وكان مهامهم يسرويك الليلة ويصبحوا في لا يصبح أنه في الصبح رايين فيه لمباشة وضع وكان من مشيئة الله ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن كانت عائشة أم في الغزوة اللي كانت فيك الغزوة عن النبس صلى الله عليه وسلم وكانت عندها عقد معناها قلادة من خرز ضفار يقولوا قلادة من الحر الغالي ومنين تات الناس تسري يهي فقدتها ماراته قالت النبي صلى الله عليه وسلم أنا مر لها ذاك العقدة وأن صبح لها الصبح بالناس لين تجبر أمر الناس المقام من عاد مع الصباح صبح الصبح وقامت الصحابة وقامت الصحابة ليتصلي باش باشي توضع وسيد بن حضير رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنهما قال له يا أبي بكر رأيت ما فعلت عائشة بالناس فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مع الناس ما فماذا نفعل آه آه تأثر أبوك الذي رضي الله عنه يتعود عائشة يدفر بسببها ضرر على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فجاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على حجري لعله متفسد ركبته وفي حال الغفل فش عالي يضرب بدرتي في خاصرتي. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجري ويقول رأيت يا حميراه ما فعلت بالناس قمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مع الناس سماء ويلومها على عز الدنيا وشله بالعقد ومعلماتها الناس تسري لها ليودها الله فنام صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن نام ثم استيقظ ودعا بالناس وتلا عليهم آية التيوم وهي قوله تعالى فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وإيديكم منه ما يريد الله, الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطحركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أتغي الصحابة كيف تتيمم وهذه واحدة من المسائل اللي عندها جاء السيد ابن حضير اللي قبيل وضي الله عنه وجاء إلى أبي بكر وعاد يقول له ما هذه بأول بركاتكم علينا يا أهل يا, أهل يا, أهل يا أهل أبي بكر هذا بعد يقول له ما هو وقت بركتكم علينا إلو كنا ما قمنا هون وقلعنا ما تنسل هذه الرخصة اللي عندنا نحن لهن هنا نتمتعوا بها إلى غابر الدهل إذن هذا هو كان وقت نزول آية التيمم والسبب بعد هذه حالة له فراغ وله صنن وله منجبات وله مفطريات كذلك. الله إن شاء الله نشوفه معه. قال فصنا قال بعد قال هيتكلمون على سببه. شنو هو السبب اللي يبيح للإنسان عنه يتيمم؟ احنا فتناجاتنا عايت الوضوء وعايت الغسل وعرفنا عن خارج الداء الطهارة المعيية. شنو بعد قال السبب اللي يبيح للإنسان عنه يتيمم؟ قال لا يجوز للإنسان أن يتيمم. إلا إذا خاف الضرر بالماء أعدمهم. ما حد ما عاد فحقق عن ذل ملاهض. والله عاد ما هو راجل لا يجوز له أبدا أن يتيممه. وإذا تيممه فلا فكأنه لم يصلي ولم يفعل شيء. وبالتالي قال الأخضر ومن صلى لاهضهم عامدا فهو كافر. عودوا بالله. قص معن كاذب. وهذا في قائلات هنا نحل المسألة نضوها لحقيقتها نشفر حقيقي به اللي هو من ينتعمد أن يتيمن ويصلي صلاة الفرض بالتيمم مخالف للآيات ومخالفة الآيات تدل على الكفر ما عنده شمير قبلة أمر هذا ما اسمع الآية الحكم وقام وتعمد هو عنه يتيمم هذه الصلاة ويصليها بالتراب وهو قادر على المال معناه عنه لا يؤمن بالآيات أو ذاك معناه الكفر ذاك يا له الصهوة لخوف الضري لا يشوز التيمم إلا لخوف الضر أو عدم المهن وهذا خوف الضر لا بد أن يكون متحققا ما هو اللي مجرد يضان عن يجدي ضرني والله ما يجدي ضرني هذا ما هو خوف انتراك لا بد أن مستندا لتجربة فتتوضي تضرن والله مستندا لإخبار الطبيب أمين عارف أمين ما يخون ولا ولا يخون الدين ولا ولا يمر لنفس خارف الدين وعارفين معناها يعرف قد ضرر هذا الماء على هذا الصحة به وهذا الخوف يعود خوف زيادة إذا طرق المرض والله تأخر برؤ والله زياد وأما إن انتفت المسائل ما هم تحقق زيادة إذا طرق المرض ولا هم تحقق زيادة ولا هم تحقق تأخر برؤ لا يفز له أن يتيمم أبدا أبدا ولا صلاة له وبالتالي كفره الفقهاء بعد لأنه خالف الآيات لا يجوز لقادر على الماء واجد له أن يتيمم لا يجوز وليس التيمم والوضوء ما هم اللا طهارتين يختار الإنسان أجهما عدد كلا وهي هاته. التيمم رخصة والرخصة لا تنفاو إلا مع الضرال الرخصة محلها الضرورة من هذا المتحقق عنه لا يضر ذلم والله لو وذلوا لا يجبر حد أنه عدد يتيمم غير من هذا علمه والله ما هو متحقق بعد عن ملاع استعمل الله يضره وعنده الماء لا يجس له هو أن يتيمم وإذا تيم فكأنه لم يفعل للكفرة رضي بالله لا فائدة له لخاف أو عدم ما عوض من الطهارة معناها شيء بالتيمم عوضا عن الطهارة اللي هي الماء هذا الفقد المولي اللي هو فقد الماء ما هو إلا مجرد حدث قدر لم يدرك الحالة ويجس يتيمم لا بد من يطلبه يشريه ويكري عليه ويسله واشر ويمشي باطل يقطع هو مسافه ميلين الى واد البلد باش يشرب فيه باش يتوضى حتى انه يكسع يجري هو نيتم منين يعود الماء ما هو لاحظ ما ابعد من مسافة ثلاث كيلوات تقريبا عاد ديك الساعه حتى انه يوصلوا نيتم يا غير اللي الماء يجد يشبر من مسافة ثلاث كيلوات يمشي ثلاث كيلوات يمشيهم على كرعي لين يجيب الماء والله يركب إذن يقطع ذلك المسافة وجوباً اللي يشبر الماء ويتوظى ويصلي وإما إلى هذه المسافة تذلت كيلوات اللي قرد منها ما يجد يشبر فيه الماء أراهو ذلك الساعة يتيمع موليه ويقعد بخارته كاملة وزينه متعدلة وواشبه ما في هذا الاختيار أما خوفه قلنا عنه لا لابد أن يكون مستنداً إما لتجربة وإما لإخبار طبيب أمين عارف وعلى كل حال نحن قال إخبار الطبيب منه. رغم أحدهم من الفقهاء قال شرط في الطبيب أن يكون مسلما عالما بالحكم وعالما بالطب وأما إن كان غير مسلم فلا يعتبر إخباره عن الدين المنادو قالوا لا تصم ولا تتوضع هذا لا يعتبر وأما إن كان مسلما ولكن شاهلا بالحكم يعد لا يعتبر إخباره كذلك أو هو مسلم وفقيه ولكن يشهل الطب ما يعرف درجة تأثير هذا العبادة على الصحة لا يعتبر إذن وحدين هم في الطبيب أن يكون مسلما فقيها عارفا بالطب وحدين قالوا لا تشترط فيه بعد أن يكون عارفا بالطب قطعا وأن يكون أمينا العالم هم مسلم بعد يعود من اللي بينهم عدم على الإسلام واللي ما يخونه لا يعتدوا فيه هذا هو اللي يقدروا صدق وأما غير هذا قام ما يصدق تصدقي قال لك لا تتوضع ولا لا تصم ولا تصلي هذا لا عبرت به المعتبر شنو؟ المعتبر تجربتك انت في نفسك أيها المصلي وانتهي المصلي تجربتك لا بد لك منتعدل الهياسة من الوسائل هي اللي تصدق بها تجربتك هاي الوسائل شنه؟ انتهي رأنا كنتوضيت اليوم في الرياح وشققت ووجعوك دروسك وجعتك عينك مرض هذا قابلينه غير المرة الأخرى لا تتوضع في الرياح مزل بالأداف يتو أنا توضيت كنت وضيت في الداف وضرت وضرت كلمة معناه أنك طير منودل من مرة سالم طير تبرودل ما وضرت في المرة السالفة تبارك الله أقبل وابطل دي الحذاءك مندي شروري تصيف إرثامك وتم اللالو العضو اللي غسلته مسحه به لين ينشف إذا وضرك في ذيك الحالة أقبل لين ذاك مغسل أعضاء الوضوء كامل والله ذاك العضو اللي الماء ما هو غسله ودهنه أقبل ذهنه يطلع من الزيت والله من بوش من الفماد والله شيديره حداك وتم ذاكر